ولو شاء لهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيبون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات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 إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يذكرون وهو الذي س خ ر البحر ل ت أ ك ل و ا منه لحما طنيا وتستخرجوا منه ح ل ي ه تلبسونها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 للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار ا ل آ خ ر ه خير ولنعمه دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين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 اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يتفكرون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 من أنفسكم أ ز وجعل ا و ج لكم من أ ز و ا ج ك م بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك من ما لهم الله لا رزقا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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أ ك ن ا م ا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم ب أ س ك م كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 و أ و ل ئ ك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولكن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 ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيقهم م ا يمكرون إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون